ويتم نعمته عليك وعلى لعقوب كما, كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 يَحْنُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ جُبٍّ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قالوا يا أبانا ما لك لا تمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشا يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وترك سوف عندما فاكله الذئب وما أنت, بمؤمن وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم افوسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه, فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعمل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته يكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض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 يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذوبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا في ظلال مبين 124. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن, متكأ وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رأينه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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راه الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إن صير خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبهنا بتاويله اننا نراك من المحسنين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 تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبد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 وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه وقال الذين جاء منهما انا ننبئكم بتاويله فارسلون يوسف و وفي الضيق في سبع بقرات, سمان سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر واخر يابسات لعل ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فَذَرُوهُ في سنبله إِلَّا قَلِيلًا مما تَأْكُلُونَ ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل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 ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما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 قال جعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث أشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا بنا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل, فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني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 جهزه بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن وأذل أية العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟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 في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدى بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا خله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أَمْرًا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إن هو هو العلم الحكيم وتوالى عنهم وقال سفعل يوسف وقال يا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَلَّعِد أو تذكر يوسف حتى تكون, حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسنون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 مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم قدمن الله علينا إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لا اللهم لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي أت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إن 119. فلما انجاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 110. لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا كنا خاطئين. قال سوفأستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله. ورفع بويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا بتي هذا تأويل رياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجابكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين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 وما رسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم ولدار الْآخِرَةِ خير للذين اتقوا فَلَا تعقلون